انتبهوا إلى الدرس بارك الله فيكم لا عليكم فيما يحصل هذه القاعدة من حيث الأصل قررها بوسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات في المجلد الثالث صفحة 61 و 262 قال بوسحاق الشاطبي رحمه الله إذا ثبتت قاعدة عامة أو إذا ثبت قاعده عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك أمور ثم ذكر الثالث أي ما يدل على هذه القاعدة التي أسلفنا ذكرها الثالث أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطرده كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإلا لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص انتهى كلامه رحمه الله تعالى ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك مقررا لهذا الأصل في الفتاوى المجلد التاسع عشر صفحة, صفحة ثالثة بعد المئة الثانية صفحة ثالثة بعد المئة الثانية <تصفيق> قال لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم قال لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليه ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزء كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا من حيث تقرير القاعدة ثم بعد ذلك نأتي إلى الشبهة فنقول أولا من أين لبشير بن حسن أن شيخ الإسلام أن النجاشية رحمه الله تعالى من أين له أنه حكم بغير ما أنزل الله فهذه محض دعوى وإثباتها يفتقر إلى الدليل وما سيستدل به هو وغيره هي رواية نقلها ابن كثير في البداية والنهاية قال زياد عن ابن إسحاق قال وحدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيا لهم سفنا وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم فإن زمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم فإن ظفرت فاثبتوا ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن أي جعل داخل ثيابه وخرج إلى الحبشة وصفوا له فقال يا معشر الحبشة الست ألاست قال يا معشر ألست أحق الناس بكم أو ألست أحق الناس بكم قالوا بلا فقال فكيف أنتم بسيرتي فيكم قالوا خير سيرة قال فما بكم قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبده ورسوله قال فما تقولون أنتم في عيسى قالوا هو ابن الله فقال النجاشي وضع يده على صدره على قبائه على أي على الكتاب الذي كتبه وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا وإنما يعني ما كتب فرضوا وانصرفوا بمعنى أنه هو يعني الذي كتبه داخل صدره فرضوا وانصرفوا فاستدل من استدل بهذه القصة أن النجاشي كان مخفيا لإسلامه ولم يكن بإمكانه أن يحكم بما يبلغه من الشريعة وهذه القصة مرسلة أي أن السندها منقطع فلا تقوم بها الحجة ابتداء خاصه لا تقوم بها الحجة في ذاتها فضلا عن أن تقوم بها حجة تنقض الأصول الثابتة بالأدلة المحكمة من كتاب الله تعالى وبما دلت عليه من الإجماعات الصحيحة وهذه الرواية مخالفة بما سيأتي وها بما سيأتي سننقل رواية سندها متصل أي هي أقوى من سابقتها جاء في سيرة ابن إسحاق بسند متصل عن أم سلمة في رواية طويلة وفيها فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم ولا تدخلوا في يهودية ولا نصرانية فما هذا الدين فقال جعفر أيها الملك أيها الملك كنا <تصفيق> قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارمة بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرفه نعرف وفائه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم ولا نعبد غيره فقال هل معكم شيء مما جاء به وقد دعا أساقفته فأمر, وقد دعا أساقفته فأمر فنشر المصاحف حوله فقال جعفر نعم قال هلم فاتل علي ما جاء به فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد فبكى والله النجاشي حتى أخبل لحيته وبكت أساقفته حتى أخبل مصاحفهم ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء الذي جاء بها موسى انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعم ولا أنعمكم عينا فخرج من عنده وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي عبد الله أبي ربيعه فقال له عمر ابن بن العاص والله لآتينه غدا بما أستأصل به خبراءهم عمر العاص كان يجادل النجاشية في أولئك كي كي يسلمهم إلى قريش قال والله لآتينه غدا بما يستأصل خبراءهم أي سآتيه غدا بخبر يجعله, يسل يجعله يسلمهم لنا قال لا لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد فقال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا فقال والله لا لأفعلن فلما كان الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عنه فبعث إليهم ولم ينزل بنا مثلها فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه فقالوا نقول والله الذي قاله فيه والذي امرنا نبينا أن نقوله فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عويدا بين أصبعيه فقال ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العودة أو ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العودة فتناخرت فقال وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم الآمنون ومن سبكم غرم انتهى قول ابن إسحاق رحمه الله تعالى فالرواية الأولى ابتداء لا تقوم بها الحجه لأنها مرسلة وهي مخالفة, مخالفة للرواية الظنية ومن حيث الأصل قلنا هي قضية عين لا تقوى على هدم الأصول البتة وليس من طريقة أهل الحق أن يهدموا الأصول بما يعرض من قضايا الأعيان قال أبو سحق الشاطبي في الموافقات المجلد الثالث صفحة ستة وثمانين ومئة قال الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي مردود بلا إشكال الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي مردود بلا إشكال انتهى كلامه رحمه الله ثم لو ثبت جدلا لو ثبت من باب الجدل لأنه قد يقول بعد ذلك قال شيخ الإسلام كذا وقال سنأتي إلى قول شيخ الإسلام لو ثبت جدلا أن النجاشية قد حكم بغير ما انزل. الله ابتداء قلنا هذا لا يثبت ثم لو ثبت من باب الجدل ومن باب التنزل لو ثبت أن النجاشي قد حكم بغير ما أنزل الله فمعلوم أن النجاشي لم تكن تبلغه كل الشرائع آنذاك فيكون حينئذ في حكم من لا تبلغه الشرائع وهذا التفصيل تفصيل حكم من لا تبلغه الشرائع في ارتكاب الكفر الظاهر سيأتي مبينا مفصلا عند الرد على بشير بن حسن في قضية خلق خلطه في باب التكفير فكن على بال من ذلك قلنا النجاشي هو حاكم كافر أصلي على دين النصارى أسلم حديثا فهو حديث عهد بإسلام ثم هو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 قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة وهذا في الصحيحين نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا ومعلوم أن هذا قد نسخ بقول الله تعالى وقوم لله قانتين وقوم لله قانتين هذا نسخ بقول الله تعالى وقوم لله قانتين فهذا الحكم هو هو من أصل قضايا الدين وهو قضية الصلاة لم يبلغ الصحابة وهم في أرض الحبشة فالشرائع لم تكن آنذاك أو لم يكن بلوغها آنذاك لأرض الحبشة باليسر الذي يجعل النجاشي عالما بها حتى يحكم بها وإنما الذي كان مطالبا به النجاشي آنذاك هو أن يلتزم التوحيد وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل أما الشرائع فلم تكن تبلوغه دليل ذلك أن الصحابة في أرض الحبشة لم يعلم بنسخ جواز الكلام في الصلاة فلما رجعوا من الحبشة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال لهم إن في الصلاة شغل قال ابن حزم في كتاب الفصل المجلد الرابع صفحة ستين قال من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر واصحابه اصلا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشه وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض اذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض أي أن الصحابة في أرض الحبشة لما عملوا بالمحرم وتركوا المفروض لم يضرهم ذلك في دينهم شيئا لماذا لأن مما يعذر به في المسائل الظاهرة فضلا عن المسائل الخفية مما يعذر به عدم بلوغ الشرائع كذلك يعذر حديث عهد بإسلام كما سنراه بإذن الله تعالى وعونه في إذا ما تطرقنا إلى قضية أو إلى باب التكفير وباب أسماء الدين وأحكامه أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتوجيهه ابتداء نذكر بقاعدة وجوب أو بالقاعدة الواجب إعمالها في فهم كلام أهل العلم برد متشابههم إلى محكمهم وبتصديق كلامهم بعضه ببعض قال في مجموع الفتاوى المجلد التاسع عشر صفحة ثمانية عشر ومائتين قال والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى اتداء هذا الكلام من حيث الأصل لا دليل عليه أن النجاشي لم يكن يحكم بالشرائع التي تبلغه ثم بعد ذلك نجيب أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس فيه دليل أصلا أن النجاشية لم يحكم بما بلغه من الشرعي كلام شيخ الإسلام تيميه هذا هو بشير بن حسن نسبه إليه في كتاب الإيمان في أكثر من مرة في محاضرة التحذير من فتن التكثير وفي الحصة التلفزية التي ظهر فيها في التاسع مساء نسبة هذا القول لشيخ الإسلام تيميه قال في كتاب الايمان وهو ليس موجودا أصلا في كتاب الايمان وإنما ذكره شيخ الإسلام تيميه في منهاج السنة النبوية وتجدونه في بعض الرسائل التي ضمنت في المجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى وحتى من باب الإنصاف أقول الوهم الذي حصل له في نسبة كلام شيخ الإسلام تيميه في كتاب الايمان من حيث الأصل نقول هذا أمر طبيعي أن يعرض للمرء أن يعرض للمرء وهم في نسبة كلام القائل في كتاب من كتبه ويقع فيه كبار أهل العلم وصغارهم أمر طبيعي لا نشنع بهذا لكن الفرق بين هذا وذاك بين هذه وتلك الفرق أن أهل العلم مع كونهم يهمون في نسبة الأقوال إلى أصحابها لم نسمع واحدا منهم ادعى أنه يحتكر العلم وأنه هو الوحيد الذي يحفظ القرآن وأنه هو الوحيد الذي يعرف تفسيره وأنه هو الوحيد الذي يعرف قواعد الفقه وهو الوحيد الذي يعرف قواعد الأصول وهو الوحيد الذي يعرف قواعد السنه وقواعد فهم الحديث وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد النحو لم نرى من أهل العلم من يدعي هذا لكن يخرج علينا بشير بن حسن فينسبنا جميعا برمتنا إلى الجهل جملة وتفصيلا ويتعالى بما رزق به من حفظ ثم هو يهم كما يهم غيره فذكر للوهم هنا هو من باب تذكيره بكونه من جملة البشر وإلا من حيث الإنصاف أقول أن كبار أهل العلم يقعون في الوهم وهذا الوهم لا لا يستثنى منه أحد فالتعالي بما رزق المرء من علم ليس من شيم العلماء وأبشره أن هذا الرد الذي تصدر له من أقل الاخوه علما إخوانكم قدموا أقلهم علما وأضيقهم فهما وإلا شيوخ هذا التيار وشيوخ هذه العقيدة منهم من يستجيب للشروط التي اشترطها هو حفظ القرآن وحفظ السنة والدعاء ومعرفة قواعد الأصول وقواعد النحو هم كثر وعلمهم غزير ما قدموا أقلهم علما وأضيقهم فهما كي يرد على هذه الشبه لانشغالهم بما هو أنفع وأهم من تعليم الناس أمر دينهم فلا يتعالين هذا الرجل بما رزق به من شيء من حفظ وشيء من فهم لفروع الفقه وغيره فليس هو الوحيد في الأرض كلها أو في أرض تونس من يحفظ القرآن ويعلم فروع الفقه وكثيرا ما ينسب شباب هذا التيار للجهل العظيم وسبحان الله سترون في قضية التكفير أنه يعذر من وقع في الكفر الظاهر يعذره بالجهل ثم مع ذلك لا يعذر انت تنسب شباب هذا التيار بالجهل لماذا لا تعذرهم بالجهل كذلك لماذا تطلق وصف الخوارج عليهم دون أن تستجيب للشروط التي اشترطها في غيرهم في قضية إقامة الشبهة وإزالة وإقامة الحجة وإزالة الشبهة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لماذا لا تفعل هذا؟ لماذا لا تذهب إلى أولئك الذين تسميهم بالخوارج وهم المجاهدون تسميهم بالخوارج لماذا لا تصعد إليهم إلى جبالهم وتقيم عليهم الحجة وتزيل عنهم الشبهة وتستفي معهم الشروط وتنفي عنهم الموانع فقلت هو ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في كتاب الإيمان وشيخ الإسلام ليس, ليس له حرف في هذه القضية في كتاب الإيمان وإنما ذكره في منهاج السنة النبوية وتجدونه مذكورا في رسالة في المجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى قلنا هذه <تصفيق> هذه او هذه القضيه ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه تجدونها في المجلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى ابتدات صفحه ثلاثة ومائتين وانتهت صفحه سبعة وعشرين ومائتين والقضيه التي طرحها شيخ الاسلام ابن تيميه اذان طيب نواصل بعد الاذان ان شاء الله الحمد لله وبعد نواصل ما كنا قد توقفنا عنده فنقول أن هذه القضية قضيه ان هذه القضيه المتعلقه بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه فيما يتعلق بكون النجاشي لا يقره قومه على الحكم بالشريعة أتابه في كلام طويل يبتدئ من الصفحة الثالثة بعد المئتين وينتهي في الصفحة السابع السابعة والعشرين بعد المئتين تجدونها في المجلد التاسع لمجموع الفتاوى وأصل هذه الرسالة التي اتى فيها بهذا المثال أصل هذه الرسالة متعلقة بأنه بأنه إذا استفرغ المرء وسعه إذا استفرغ المرء وسعه في علم أو فلم إذا استفرغ المرء وسعه فلم يصل إلى الحق هل يستحق أن يعاقب أم لا هذه الرسالة اتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كي يدلل على قضية أصل هذه القضية أعلن عنه في بداية هذه الرسالة تجدون في صفحة ثلاثة بعد المئة الثانية من مجلد التاسع عشر من مجموعة الفتاوى ما هي هذه القضية هي أن المرأة إذا استفرغ وسعه في العمل بالحق والوصول إلى الحق فلم يصل إليه بعد أن استفرغ وسعه في الوصول إليه هل يستحق العقوبة أم لا وبعد ذلك استدل بكلام النجاسي ولذلك يقول شيخ الإسلام في صفحة سبعة عشر ومئتين قال وكذلك الكفار ومن بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فامن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام وللتزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة. قال وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق مقيد.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 كونوا منه على بال لأنه سيتضح بصفة واضحة لا تدع مجالا للريبة في تأصيل استثناء القاعدة التي تؤصل أن من وقع في الكفر الظاهر وقع الكفر عليه يستثنى من ذلك حديث عنهد بإسلام ومن لا تبلغه الشرائع كونوا من هذا على بال لأنه في حال بيان تلك القضية سيتضح وضوحا لا يدع مجالا للريبة وشيخ الإسلام ابن تيميه الذي قال هذا هو ذاته الذي قال أو حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وهو ذاته الذي ينقل إجماع أهل العلم على وجوب قتال الطائفة الممتنعه عن الشرائع كما سننقله من كلامه رحمه الله تعالى ثم هو يجعل النجاشية مكرها في هذه الصورة وهذا ينم عن عدم فهم لصورة الإكراه وهذه من قضايا الفروع في الفقه دائما يتهم بالجهل نحن لسنا بصدد تبادل التهم من هو الجاهل ومن هو غير الجاهل وإنما نقول هو عندما جعل النجاشي مكرها هذا يدل على عدم فهمه لقضية الإكراه فالفقهاء يذكرون في كتب الفروع صورا للإكراه لا تكون صورة, لا تكون صورة النجاشي منها مطلقا وبتاتا فالحاكم إذا حكم بغير ما من انزل من أكرهه أصلا أن يكون حاكما ويريد أن, أن يستدل بقصة النجاشي على أن الحاكم لو حكم بغير ما أنزل الله وقد يكون مكرها فإن هذا يعد عذرا له في عدم حكمه بغير ما انزل الله من أكرهه أصلا أن يكون حاكما الا يستطيع أن يخرج عن الحكم قال أبو سحق الشرازي في المهذب في الفقه الشافعي مجلد الثالث صفحة 56 ومئتين طبع دار الكتب العلمية قال وإن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لأنه مكره وإن تلفظ بها في دار الحرب في غير الأسر حكم بردته لأن كونه في دار الحرب لا يدل على الإكراه أي كون الرجل في دار الحرب ليس دليلا على الإكراه ويقول ابن قدامة في المغني الجزء التاسع صفحة 24 هذه طبعت مكتبة قاهرة قال فمتى زال عنه الإكراه أي أن المكره هو الذي متلبس بحال الإكراه فمتى ما زال عنه الإكراه أمر بإظهار الإسلام قال فمتى زال عنه الإكراه امر بإظهار إسلامه فإن أظهر فهو باق على إسلامه وإن أظهر الكفر حكم أنه كافر من حين نطق به انتهى كلامه رحمه الله تعالى وجاء في الدرر السنية في المجلد الثامن صفحة 47 ومئتين وثمانية ومئتين جاء رد من الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو صاحب كتاب فتح المجيد جاء رد على من أقام على الشرك من أقام على الشرك ثم اعتذر بالإكراه رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو صاحب كتاب فتح المجيد رد عليه كما ترونه في الدرر السنية المجلد الثامن قال فالجواب وبالله التوفيق أن نقول لا يخفى أن هذا الرجل ادعى لنفسه أمرا لا وجود له ولا حقيقة واستدل بدليل هو في الحقيقة عليه لا له وذكر أمرا مجملا مبهما تشبيها على العامة ليلبس عليهم أمر دينهم وفي ضمنه أنه أقر على نفسه بما صدر منه مما لا يحبه الله ويرضاه غير أنه اعتذر عن نفسه بالإكراه ومن له أدنى مسكة عقل وتمييز يعلم أن لا عذر لهذا الرجل فيما قد صدر منه فإن دعواه الإكراه ممنوعة لأنه إن كان على الإقامة عندهم فهذا باطل قطعا لأنهم لم يحبسوه ولم يجعلوه في وثاق ولم يجعل على كل نقب من نقوب القرية حرسا يمنعه الخروج منها ولا جعل على طرقاتها رصدا والمناهل قريب وفيها القبائل والفرار بالدين واجب فأين الإكراه هذا وقد حصل منه من الإقبال والإدبار والتصدر والافتخار ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالافترار فأين حال هذا وأمثاله من حال عمار رضي الله عن عمار فإنه تبرأ من المشركين وسبهم وسب دينهم ومعبوداتهم فلذلك تصدروا له ولأهله بالعداوة الشديدة وما ثم قرية ولا قبيلة على الإسلام فجعلوا يضربونه أشد الضرب ويعذبونه أشد العذاب وحبسوه في بئر ميمون وقتل اباه وامه انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك نقول أن هذا الرجل الذي نرد عليه له خلط كبير في نقل كلام اهل العلم خاصه في نسبة الاجماعات دائما يطلق الاجماعات وقد اجمعت الامه قاطبة ثم لا ينقل لك اجماعا صحيحا وهذا مطرد ليس فقط في باب التكفير أو في باب في باب الحكم بغير من انزل الله وانما هو مطرد حتى في باب فقه الجهاد وانا ما تتبعته في كل باب ان شاء الله سيتولى الرد عليه في باب فقه الجهاد يا اخوكم ابو عمر الأثر صاحب مقالات الأشاعرة في ميزان الرد سيتولى الرد عليه في, في قضية باب الجهاد وسينزلها على الشبكة إن شاء الله تعالى لكن من عادة هذا الرجل أنه ينقل إجماعات كثيرة هكذا دون أن يأتيك بنقل واحد محقق دائما اجمعت الأمة قاطبة منذ أن نزلت هذه الآية إلى يوم الناس هذا ويكون الإجماع أحيانا على خلاف ما يقوله هو بل قد يكون الخلاف مشهورا جدا في المسألة التي يحكي فيها هو إجماعا من أمثلة ذلك قال هنا في مسجد فيليا هذه خطبة تجدونها اسمها خطبة التكفير ألقاء في مسجد فيليا في فرنسا قال لفظا بعدما ذكر آية ومن لم يحكم بذن الله فولئك كافرون قال لفظا قال والأمة قاطبة منذ نزلت الآية إلى هذا اليوم أئمةها من السلف والخلف على أن هذه الآية في الكفر العملي للكفر الاعتقادي انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا يبين لك أن الرجل قد تأصل فيه الإرجاء حيث يقسم في هذا الباب لا تحدث عن غيره من أبوى في هذا الباب يقسم القضية إلى قضية كفر عملي وكفر اعتقادي أيضا من خلطه العجيب في محاضره التحذير من فتن التكفير هذا سيأتي رد عليه من كلام أهل العلم بإسهاب إن شاء الله ينكر علينا دندنتنا حول هذا الموضوع ويجعل دندنتنا حول هذا الموضوع من باب إضاعة الوقت وإضاعة الأعمار يقول لفظا في محاضرة التحذير من فتن التكفير ذلك هو اصلا يصفنا بالخوارج والتكفيريين وكذا يقول لفظا ومات بعد الآية بعد أن نزلت سورة المائدة التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك كثير ثم قال هذا كلام بلفظه عنه من خطبة أو محاضرة التحذير من فتن التكفير تجدونها في الشبكة لفظا من قوله وكلامه قال بعد نزول هذه الآية هذه الآية التي تعلق بها وجعلوا الإسلام كله فيها أكهو ما في كلام ندور في تونس في مساجد تونس في مجالسنا في بيوتنا في جوامعنا في خطبنا ما عندنا موضوع إلا هذا فقط نصبح ونبيت به إلا هذه القضية انتهى كلامه هذا كلامه بلفظه ايضا قال في هذه المحاضره بلفظه قال وقضيه القضايا عندهم هكذا ينكر علينا وقضية القضايا عندهم والإسلام كله بشموليته وكماله يتلخص في شيء واحد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ما عندنا إلا هذه القضية احنا فقط العقيدة والتوحيد كلها تدور إلا حول هذا ما عندنا مشكلة أخرى في الحياة هذه قضيتهم وهذا كلامهم وهذا الذي يدندنون عليه صباح مساء الحكام ساس السياسة ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم كافرون وهذا الإنكار ينم عن عدم فهم تعلق هذه القضية بأصل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وأصل تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وهذه صيغة حصر وقصر وما نافية إلا لاستثناء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فنفى الله عز وجل الحكمة من إرسال الرسل ثم حصرها في حكمة واحدة قال إلا ليطاع واللام هنا للتعليل إلا ليطاع بإذن الله فالحكمة من إرسال الرسل هي, الطاعة هي طاعة الرسل والانقياد لما جاءوا به من شرائع فإن, صر فإن صرفت الطاعة المطلقة انتبه جيدا لهذا القيد إن صرفت الطاعة المطلقة لغير الرسل تكون حينئذ قد نقضت الحكمة من إرسال الرسل ان صرفت الطاعة المطلقة لغير ما يجيء به الرسول نكون حينئذ قد ناقضنا أصل الحكمة من إرسال الرسول ويقول الله سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم اللهم ها هنا كذلك للتعليل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فمن حكم إنزال الكتاب على الرسل أن يحكموا بين الناس بما أراهم الله عز وجل قال الشيخ سليمان بن سحمان وذا الكلام نفيس جدا في رسالة تجدونها في الدرر السنية في المجلد العاشر ما سأنقله هو صفحة عشر وخمسمائة له رسالة نفيسة جدا في الرد على من اعتذر لنفسه في قضية التحاكم لشرع الرفاقه حيث أن في زمانه كان أناس من البدو يحتكمون إلى أعراف البدو يسمونه شرع الرفاقه شرع قحطان شرع شرع عجمان يجعلون أعرافا فيما بينهم يحتكمون إليها في النوازل فبين الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى أن ذلك كفر وبين إبطال الاعتذار عن ذلك ماذا قال رحمه الله قلت هذا الكلام في الدورة السنية مجلد العاشر صفحة عشر وخمسمائة قال إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل قال والفتنة أكبر من القتل وقال والفتنة أشد من القتل والفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة انتبه جيدا إلى هذا النقل قال فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصب في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الشيخ سليمان السحمن لو اقتتلت الحاضرة والبادية حتى يذهبوا لكان ذلك أهون من أن ينصب في الأرض طاغوتا يحتكم الناس إليه ثم بعد ذلك نقول أيضا أنه لا يمكن البتة لمن فهم التوحيد ومن وفهم شرط الانقياد في شهادة أن لا إله الله أن ينكر علينا مثل هذا معلوم أن شهادة ان لا إله إلا الله مقيده بجملة من الشروط حصرها بعضهم في سبعة وحصرها بعضهم في ثمانية قال حافظ حكم في سلم الوصول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه محل الشاهد قالوا والانقياد شرط الانقياد إن لم يحقق قلنا, قلنا فيما سلف في هذه المحاضرة وفي غيرها أن غياب الشرط يوجب غياب المشروط غياب الشرط يوجب غياب المشروط غياب شرط الانقياد يوجب غياب شهادة أن لا إله إلا الله فمن لم يحقق من حيث الأصل لم